ولئن صابكم فضل من الله لا يقول أنك ألم يكون بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما